تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه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 قل لعبادي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رَزَقْنَاهُمْ وَيُعَفِّقُ مِنْ رَزَقْنَاهُمْ أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى من قبل أي يأتي, يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.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 كل ما سألتم وإن تعدوا يعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَالْتِينُ والزيتون وَطُورِ سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أَحْسَنِ تقويم ثم رددناه أَسْفَلَ سافلين